إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه دل بني إسرائيل وجعلناه دل بني إسرائيل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 لا ترسد ن في الأرض مرتيه ولا تعلن علوا كديه فإذا جاء وعدناهما دعتنا عليكم عبادا لنا أنيبات شديد فجاتوا خلال الديان وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا طُمَّرِدْنَا لَكُمْ مُلْكَرَ وَعَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا أسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن ينزل الذي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.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 وكل شيء تصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عرقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّذِقَ قَرۡيَةً أَمرۡنَا مُرۡفِئِهَا فَتَسَكَّنُواْ فِيهَا, فيها فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ تَصَعۡبَ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَاهَا تَذۡكِرَةً وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وتفى بردك لذنوب عباده خبيرا نصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سَأَلْنَ لَهُ جَنَّةَ مَنْ يَصْلَحَ لَهَا مَنْ مَدَّ ثُورَةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَأَلْنَ سَعِيَنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَسَأَلْنَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْهُوراً كلن من دون هؤلاء وَهَؤَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْبُوراً أَظْرَكِ إِنَّا ضَبَلْنَا دَعْبَرَهُمْ عَلَى دَعْمٍ وللآخرة أزبر درجاته وأزبر تفضيله لا تجعل من الله إلا الآخرة تقعد مدمن مخدولا وقَدَّرَ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِياهُ وَبِالْوَالِدينِ إحسانا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُ مَا أَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُبْدُ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُبْدِ مُنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمَا وَقَصِلْ لَهُمَا جَنَاحَ الْقُلْمِ وَالْوَحْمَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْوَابِينَ غَفُورًا وآفذ القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْ مُبِغِي ضَائِرَةٍ مِنْ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تُنْجُهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْتًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَرَتَبَ سُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ولا تقتل أولادكم خشية إن لا قل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعًا كبيرًا ولا تقرض زنا إنهم كان فاحشة وساء سبيله ولا تقتل النفس الذي حررنا الله إلا بالحق وما قتل مظلما فقد جعل ما لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن إنّه كان منصرا. ولا تقربوا مال اليديم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشنسا وأوقوا بالعزب إن العز كان مسئولا وأوقوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 كُل لو كان معه آلهة كما يقولون إذًا لبتغوا إلى العز ذينًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوه كبيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإذ من شيء إلا يسبح بحبه ولا إلَّا تَفَضُّونَ تَسْبِحُونَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفورًا وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْلَّدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِجَابَةً مَسْتُرَاهَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَجِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَذِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَهْدَمُوا وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجواً إذ يقول الظالمون إن تستبعون إلا رجلاً مسوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلاً وقالوا أَإِذا كُنَّ عِباداً وَرُبَائِنَ أَإِنَّ لَمَبْعُوثونَ خَلْقَ جَدِيداً قُلْ كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَديداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَتْبَرُ فِي صَدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُّوثَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمُهُمْ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يوم يدعون فتستجيبون بحمده وتغنون إلا بالتم إلا قليلاً وقل عبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان يدعو بينهم.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 ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا دعض النبي لعلى دعض وآتينا داود دبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقافون عذابا إن عذاب ربك كان مهزورا وإن من قلية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن تجذب بها الأولون وآتينا تموذ الناقة مبصرة فظلموا بها وما ننزل بالآيات إلا تخويفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوقهم فما يزيدهم إلا قغيانا كبيرا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 ما أفتنكن ذرني يتهو إلا قليلا قال اذر بثمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء وَالسَّفْدِ من الزَّمَلِ السَّقَاطَةَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْرِبْ عَلَيْهِمْ وَأَجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُوهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُرًا إِنَّهُمْ عبادي ليس لك عليهم تلقان وكفى بربك وكينا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في التحر لتبتعوا من فضيه إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ بِالبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَن نُّنجِيَكُم إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أفأمنتم أيها الناس فبكم جالب الدري أو يرسل عليكم هصبا أو يرسل عليكم هصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أي يعين لكم فيه تردا أخرى فيرسل عليكم فيُنزل عليكم قاصراً من الليل فيُغرقون بما كفرتم فيُغرقون بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علنا فيه تبيعة.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 يوم نذو كل أناس بإمامهم فمن أوثق كتابه بآمنه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَانُوا لَيَسْكُنُونَكَ لَنَبِيًّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُفَسِّرَ عَلَيْنَا غَيْرَ لِتُفَسِّرَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَّسْتَ قَنِينًا ولم لا ان ثبتناك لو قد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لعذقناك فاصبح الحياه وضعت المناكف مما لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا واين كذول يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون وإذا لا يلبتون خلافك إلا قنيلا سُنَّتَمْنَ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبِيلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عزى أن يبعتك ربه أزائي بعتك ربك مقاما محمودا، وق رب أدخلني مدخل صدقه وأخرجني مخرج صدقه، وجعل لي وجعل لي من دونك القال النصير، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذوقا ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَى جَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْزَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ويسألونك عن الروح ظن الروح من أمر ربي وما أوذيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبا منذ الذي أوحينا إليك ثم لا, تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا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 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأذا أكثر الناس إلا كفورا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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائك لقبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرضيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وسولا وما من ع الناس أن يؤمنوا بالجاه أو الهدا إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعد الله بشر وولاة قل لو كان في الأرض ملاك يمسون مضمئين لنزلنا عليهم لا نزلنا عليهم من السماء ما لقوا دونا. قل كفّ باللّه شهيدا بيني وبينكم. إنّمُ كان بعباده خبيرا بصيرا. وَمَن يَذلّنَهُ فَهُوَ الْمُهتَدِّ. وَمَن يُبْدِلِ الْبَلَاءَ تَجِدْ لَهُ أَوْنِيَةً مِّن قُضُونٍ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّنْ أَوْآهُمْ جَنَّنَ فَلَمَّا قُضِيَتْ زُلْزِلًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورباتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامستكم إذا لامستكم خشية إنفاق وكان الإنفاق قدرًا وَنَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ بِعَشْرِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ الْفَقْرُ فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ إِلَٰهُنَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ, بصائر ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأفرطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكفي ونسلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَيْنَيْنِ مِن قَبْلِهِ لَا يُدْنَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ويخرون للأذقار يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 لله ولن يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا